أولاد علي غيرهم محمد بن الحنفي، أمه قول بنت تجافر من بن حنيفة ذكر ابن كثير في التاريخ أن الرافضة يدعون ابن الحنفية انه إمام وأنه نصوف لا شك أنه من المسلمين ولكن ليس لنصوف وليس له فضلاً ليس ليس هو افضل من أبيه ولا من الخلفاء الراشدين فكلهم ليسوا اذن اصومي من اولاده عمر بن علي وكان يحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسمى ولده عمر وله اخت اسمها رقية اهل فذره وامه وهما وهو وله من الولد العباس العباس الأكبر كان له ولدان يقال له الشقا قتل مع الحسين لما خرج الحسين الى العراق جاءه اهل العراق ليولوه عليهم ولما اقترب منهم ارسلوا اليه جيشا فقاتلوه وكان ذلك في سنة إهدى وستين من الهجرة قتلوا معه إخوته الأباس وجعفر وعبد الله وعبيد الله وأبا بكر كلهم قتلوا أي أنهم خمسة والسادس الحسين سحر يقول إخوته لأمه إخوة الأباس لأمه وأبيه عثمان وجعفر عبد الله أعرفنا أن علي رضي الله عنه يحب الخلفاء فله ولد اسمه أبو بكر ولد اسمه عمر ولد اسمه عثمان يعني أدى الخلفاء الثلاثة من أولاده عبيد الله وأبو بكر ابن علي رضي الله عنه إلا بقيت لهما الذي أتى بأمهما رجل بنت مسعود النحشالية اتى ذلك يحيى بن علي مات صغيرا يحيى أمه أسماء بنت يوميس وذلك لأن أسماء أتزوجها أولا بأسرى ومات عنها ثم تزوجها أبو بكر ومات عنها ثم تزوجها علي من اولاده محمد بن علي الاصغر امه ام ولد درجه يعني مات صغيرا ومات مات وهو بعدما درج كذلك ام الحسن ورمزه امهما ام سعيد بن شعروه بن مسعود الثقفي كذلك زينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى وركايات الصغرى وأم هانم وأم كرام وأم جابر واسمها جمانة وأم سلمة أمينا وقد جاء غابنا وأمها ألي أمها أولاد يا أي أولاد أي كلهن ألي أمها تي أولاد أم تفرقات إحدى عشر كانت خلافة أربع سنين ثلاثة عشر وإياما هذا الاقتلاف من أقدار الأيام أكتل أولا وهلاثا ستون فقيل خمسا ستون فقيل زمانا وخمسون فقيل سابعا وخمسون وكان ذلك عام الجماعة سنة أربعين هكذا جاءت له هذه الفضائف هذه وهؤلاء الأولاد له قد قال ما سبب غلو الرافضة فيه الرافضة يأبدونه إلا قليلا في سنة من السنين وكنا في عارفة وبجوالنا خيمة من الأراكيين الرافضة ما تأذو أنه ساعتين وهم يدعون ابي هذه رسالة مكتوبة منهم ينادونه بأسمعه متعددة يا أبا الحسنين يا سيد الآلمين يا صهر النبي الكريم يا علي بن أبي طالب يا دوج البسهول وهكذا ولن نسمعهم دعوا ربهم إلا أن يكونوا أخفوا ذلك في هذا المجمع أكذلك سميت مرة في المطار عباره الرافضه الشوط الاول وهم يدعون علي من اول الشوط الى اخره الشوط الثاني يدعون الحسن الشوط الثالث يدعون الحسين الشوط الرابع يدعون علي بن الحسين وفارقتهم عباد ويمكن أنهم يستمروا لقد يتعجب كيف خصوا عليا بهذا الغلو الذي يرسر الله أعلم أن عليا في العراق سيرته سيرة حسنه في ما يحبه ربه وبعبادة الله وكذلك عائلة العدل عدله الغرائية الذين في العراق وكذلك في إيجاله وإعطائه وتفريكي عليهم الأموال السثيرة ومهبة للتسوية لهم فأحبوه مهبة زائدة ثم لما أنه, لما أنه إثار عليه الخوارج وقتلوه فتحمس بعضهم ولكن لم يستطيعوا ان الخوارج الخوارج لشده بائس الخوارج لكن تولى بعده معاويه وذلك لان الحسين الذي هو خليفته خاف ان تكثر الفتنه فتنازل في الخلافه لمعاويه وبايئه ولما بايئه هدأت الأمور إلا أنه اشتبط عليه ألا تلعنوا أليا ألا تسبوا أليا التزم ذلك معاوية ولكن أباو بني أمية أباو الأمرة أباو بني أمية أولوهم أكانوا يترهون ويعتقدون أنه جاهن في عدم المكافأة لعثمان أو اتهمه بأنه شارك في قتل عثمان فلأجل ذلك نصب الأداوة لعلي والذين ينصبون له الأداوة يسمعون نواصب هكذا عبادنا ما تلف مات الحسن في حدود سنه سبع وخمسين وبقي الحسين بمكه ومات معاويه وتولى بعده ابنه يزيد كان يزيد ابنه شيء ما تسافر في المعاصي ونحوها فكرهه الناس ولم يبايعه عبد الله بن الزبير واراد أهل العراق ان يبايعوا الحسين وكتبوا الى الحسين كتبا قد تبلغ مئة او مئتين ائت الينا اننا نحبك نبايعك انت الخليفه علينا لا نريد غيرك ولما اكثر عليه توجه الى العراق ثم ان يزيد ارسل الى العراق عاملا وهو ابن زياد فربط العراق وأددت فيهم النار وأطعت براءهم ولما قادم الفسائين عليهم قالوا نريد أنك تذهبوا إلى بن زياد لتضايئهم يا بسن عاميه فانتنا وقال لا أضايئه فلم يكن مدن أمن أنهم قاتلوه وقتل ولم ناقتل أباد مدة قليلة مات يزيز وأبو ابن زبير لأهل العراق بايعه أهل, أهل العراق وأهل الحجاز وأهل اليمن وخاف ابن زياد من القتل فذهب إلى الشام عن مروان ابن الحسن وقال أنت أكبر قريس وأنت أولاه ولما بايعه حصلت وقعة ايضا الشام اتركوا بعضهم يقولون إن أنه نتبه من زبير بعضهم عوالوا من أمية حصلت وقعة اسمها كثير أباد الآن أتم الشام علي مروان أقام سنه ثم مات وبوي على ابنه عبد الملك وتقوت خلافه عبد الملك فتح العراق وارسل العراق الى الحجاج وقتل ابن زبير على يد الحجاج وولى الحجاج على العراق ولما تولى الحجاج كان يحب بني اميه فأمر الخطبة أن يلعنوا علينا على المنافق أهل العراق يحبون علي المهبة شديده فكلما سمعوا خطبه وإلى هم يلعنون علينا لساءهم ذلك أشد الافتياط فلم يجدوا غدا إلا أنه يسمعون بعد كل جمعاه فيما أمتنا ويتذاكرون في الله العلي. ودخلنا اغنى من يريد ان يراغبهم فصاروا يكذبون يكذبون التاثير والاحاديث مكذوبه لا اصل لها في فضل عليا اشتهرت تلك الاحاديث عندهم الى ان صاروا يعتقدون ان عليا افضل من غيره ومع تلك حصل كثير منهم فهناك طائرة يقال لهم الغرابية وهم أتباع المسبع الذي هو أول من غلأ وسجد لألي هؤلاء يقال إن ألي هو الإله حتى قال طائلهم أشهد أن لا إله إلا حيضرة أنزع البطين ولا حاجب عليه إلا سلمان ذو القوة المتئين أجأل سلمان هو أجل رئيس لأنه غارسي وهم أكثرهم من فارس وغلى آخر لما سمعت تلك الفضائل التي لم تجتمع في ولا غيره، أشادق لكفوها فادعوا أن أليا هو أولى بالرسالة وأن جبرائيل نزل ليزل بالرسالة على علم ولكنه صرفها إلى محمد ولذلك يقولون في اتشفدهم خان الأمين وصدها عن حيدر حيدر يعني علي أي الأمين الذي هو جبرائيل خان الأمانة وجاء بها الى محمد وهو أن ينزل بها الى علي اي بهذه الرساله تسبب هذا الغلو سماعهم تلك الاحاديث التي هي مبالغه في مجسى علي وفي الزيادة في شأنه ثم لما اشتهرت تلك الاحاديث وتحفظوها كانهم أشك بعضهم قالوا إذا كانت هذه الفضائل له التي اجتمعته ولا تجتمه غيره فكيف مع ذلك قل أقدم عليه زلازة ألماذا قدم أبو بكر ثم عمر؟ ثم عثمان أليس هو اولى إذا كانت هذه الفضائل له متى تجتم هذه الفضائل في شخص فإنه يكون اولى من غيره فلقد يكون أولى من الانبياء فلم يجد خدا رؤساؤهم من أن يكذبوا أكاذب يرسقونها في الخلطة الذين هم أبو متر وأمر وإثمان فلا بد أنهم يتمسون ما يعيبونهم به فجمعوا التابيس تقده للثلاثه أبل تقده لبقيه الصحابه اشتهر عندهم حديث غديركم وقالوا ان فيه الوصايه في غديركم ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالخلافه لعلي وأوصى له بالولاية وأنه قال من كنت مولاه ما علي مولاه اللهم واري مولاه وآد من آداه يا يدعون الذي في صحيح مسلم حديث زيد بن ارقم أن النبي صلى صل الله عليه وسلم خطبهم في غديركم وقال إني تاريخ بكم مستقلين أولهما كتاب الله أذيه الهدى والنور فحسن على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيته أذكركم الله بأهل بيته اذكركم الله بأهل بيته فقيل لزيد بن أرطان أمن أهل بيته كليس نساؤه من أهل بيته فقال زيد النساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته الذين حرموا الصدقة بعده أهل ألي وآل جعفر وآل العباس وآل أبي طالب هؤلاء هم أهله يعني الذين هم من رياتي بن هاشم فهذا هو الصحيح وأن هذا الحديث فإن فيه المضالغة ولا يزالون إلى الآن يجفرنا هذا المقال في أول هذا الآن لما كانت الوقعة التي في لبنان بين من يسمنا حزب الله ونحن نقول إنهم حزب الشيطان أنشرت فتوى لنا في أن هؤلاء ليسوا صادقين في قتالهم ولكن كان عامة الناس يقولون هؤلاء الذين يهزمون اليهود هؤلاء الذين انتصروا من اليهود هؤلاء أولا من أن يطلقوا حزب الله حتى أن كثيرا من الشام بدلوا تحولوا من السنة إلى أنصار الشيعة على دين من يسمونه حزب الله اشتهرت الفتوى فأنكرها كثيرا من آل الشرق والغرب حتى نشر في الصهر في بلاد أفريقيا أنا شرائط كذيرة تهمل علي أنني أبغض حزب الله عني وعني اليهود وأني وأني الحافل كتب إلينا إذنان من أهل المنطقة من أهل الكطيف من غلاة الشيئة ينكرون علينا وينكرون فضائل لألي وقالوا إنها في كتبكم يا مشهر السنة إنها موجودة في كتبكم وانها فضائل لألي أتيش الفضائل منها ما هو صحيح ولكن يمكن أن تسعة في المئة كلها موضوع ولو كانت عند المستدرج ولو كانت في بعض كتب أهل السنة لأنهم يعتمدون الإسلام أكان من جملة ماذا ذكره هذا الرافضي يقول ان كنت اطعن في ابي حاشا اننا نطعن في علي انه هو الخليفه ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكد في قديركم وعنده ثمانون ألفا واكد ان الخليفه بعده علي وانه الوصي وان من كنت مولاه بان علي مولاه واخذ يهدو من هذا الهذي الم اشتغل بالجواب له لانهم لا افئده لهم فكان احدهم قد ارسل الي بعض الاعتراضات و ولما اجلسه رد علي بجواب واسع علمت انه لا افئده فيهم فعند ذلك نتعجل نقول ثمان ثمانون الفا سمعوا النبي محمد هو يصيب الخلافه الى علي قد يقال له انكم تكسرون الثمانين كلهم الرافضه يعتقدون ان الصحابه كلهم ارتدوا ان يبقى منهم الا سته او سبعه ما بقي إلا سلمان وصهيب وابو ذر وعمار وخبيث يعني بعض الموالد اما الاكابر فانهم كفروا كيف كفروا؟ كتموا الوصية الوصية التي لعلي كتموها وأنهم سمعوا ذلك فأقول ثمانون ألفا فوقتوا بكتمان هذه الوصية إذا كان على ما يقول هذا الرافضي فهكذا لا شك أنهم لما أرأوا أن الصحابة وانه قابله ثلاثة من الخلفاء لا بد أنهم يلتمسون عيوبا فجمعوا عيوبا في بكر حتى يمكن قرأتهم. أرد شيخ الإسلام الأبن المطهر من هذه السنة النبوية حتى قرأت البابهن أنه يقول: ما خرج أبي بكر إلى هذا السفر إلا لاجل أنه أخاف أنه يقتل عريه. أو أراد أن يأمن من نكره أو ما أسبه ذلك من الأكثابين ثم المطهر يقول إنه ليس بصالح وليس بولي لأنه حزن حتى قال له محمد لا تحزن إن الله معنا إن هذا دليلا على خوفه وذعره فلا يكون صالحا هذه من تلهيقاتهم أجمعوا أكسابيبا طعنوا يا أبي, أبي بكر ولكن أكثر ما طعنوا في عمر بن الخطاب ولا يزالون إلى الآن كتب أحد المعاصرين قبل يمكن عشر سنين من أهل البحرين اهتدى وكتب له رسالة عنوانها ربحت الصحابه ولم اخسر آل البيت ذكر فيها قصه يقول ان امراه ولد لها ولد من ال السنه وسموه عمر وجاء هناك احتفال وجاءت تلك العجوز الرافضيه حملت ذلك الطفل الذي امره سنه وقالت نسمك لن يكون كتفسة فقال أمل قالت أمه عمر فرمت له هذه العجوز وقالت لعن الله عمر ومن يحب عمر ومن يسمي بعمر فعجوز من كل أمرها في عشر التسعين ولا يزالون كذلك فمن جملة ما اتهموه يقالوا إنه أجاء لما أن آلياً ألم يضايع هو الزبير جاء إليه ما يتره هنا وهددهما بالقتل وإلا إلا أن يبايع ألي أبي بكر رضي الله عنه هذه القصه في كتبكم رواها ابن أبي شيدا ورواها ابن حبان ورواها كذا. ان نقول صحيح أن عمر رضي الله عنه ما اراد الخلافه لنفسه ولا ارادها لاحد من بني عدي الذين هم قبيلته ولكن راى ان أبا بكر اولى بالخلافه عن الامور التي ذكرت في ترجمته التي تدل على اهليته وكان يقول والله على ان أعذب اشد عذابا لا يبتلني النار احب الي من ان اتولى على فئه فيهم ابو بكر لا اكن اميرا عليه ابدا لما راى من فضائله رضي الله عنه ثم يقول بعض هؤلاء المعاصرين انه اراد ان يحرق بيت فاطمه عليها ونقلوا اكاذيب ان فلانا وفلانا حمل ما في الحصر ان يهرق بيته وانه قيل له ان فيها فاطمه فقال وان اي سوف اهرقه ولو كان فيها وكل هذه من الاساليب ولو كان بعضها اذ يكتب في اهل السنه لانهم يرون هذه اساليب يقولون لك ابحث عن الاسناد اذا كان صادقا أو غير صالح هكذا ولما جمعوا في هذه الاكاذيب لم يجدوا بدا من ان يحملوا عليه ولا يزولون كذلك يحملون على عمر ويلعنونه دائما كذلك عرض عائشه لماذا يقولون لانها قاتلت عليا هي التي خرجت والجيش من مكة إلى العراق وكان معها ابن أختها عبد الله بن الزبير ومعهم الزبير وطلها حصلت وقعة تسمى وقعة الجمل لأنها كانت في أساط المعركة نقول لن تقتل ولن تقاتل هي امرأة انما جاء جاءهم خبر قتل عثمان وان الذين قتلوه من العراق يتوجهوا لاجل قتالهم ولاجل اخذ الثاني لعمر المغلوب فسمع بهم علي فتوجه اليهم إلى ان حصلت الوقعه انضم اليهم قتله عثمان انضموا الى علي فأثرت هذه الوقعه وبكل حال هذه هذا سبب مقتهم لآيشة وقد جمعوا أكسادي وفسروا آيات من القرآن تفسيرا بعيدا، حتى قالوا في قوله تعالى إن الله يمركم تذبه بقرة قال البقرة عائشة مع أن القصة بمن إسرائيل وكذلك قالوا اعتبت إداء أبي لهب إداء أبي لهب عمر أبو بكر عمر إداء أبي لهب واتدى رساء يقول نبي قوله تعالى ألن ترى إلى الذين في فتاد يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت والطاغوت أبو بكر عمر وله مرد يقرأونه صباحا مساء طبعه الخميني وفرقه عليهم اوله اللهم بان صنم قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما يعني, يعني حفصه, حفصة عائشه الى اخره منشور يجعلنا في كلما صلى احدهم الفجر او المغرب او الاصغر يقراونه صباحا ومساء هكذا كانت أذكرتهم. كذلك أيضا اعتقدوا أن جميع الصحابة الذين بايعوا أبا بكر اتاتموا الوصية وأن أبا بكر وعمر أترها جميع الناس فقالوا إن الأنصار قالوا لا نريد إلا عليا لا نبايع إلا عليا وكل هذا من الاعترهاتهم وأكاذيبهم وقد تمكنوا في هذه الازمنه في العراق وكثروا ولهم الان نشاطات يقاتلون اهل السنه هناك يساعدون ان يهنوا اهل السنه ذكر قبل سنه او سنتين إن انهم وجدوا طفله فعمرها خمس سنين اما قالت آئفة فقتلوها لانها تسمى هذا الاسم وقتلوا هي من واحد اربعين لماذا كلهم اسمه عمر فتبعوا بلده كامله كل من وجدوا اسمه عمر قتلوه حفظا على عمر بن الخطاب ولا يزالون هكذا ولكن الحق شمس والعيون النواضح ألا كنها تخفى على العميان ألو تفكر الآكل منهم ونظروا ألا انهم أنهم أبعيدون عن الصواب وأن مذهبهم أشد المذاهب بعدا وأبعدها عن الصوار ولأجل فعلة الذين تفكروا منهم تراجعوا. تراجعوا ومنهم من انصف واحد قال له الموسوي له كتاب انصف فيه جعل عنوانه التفسير لاشياء او بين السنه الاشياء أو قريبا من هذا ولكن مع ذلك لم يتراجع عن عقبه علي عليهما إلا أنه أنكر على هؤلاء الظاثرة أتدير من المنكرات ثم واحد من العراق كان هو وابوه على الأقلدة الرافضية وهو من ممن اجتمع بالخميني وسافر معه وبات معه نظر نظره, نظرة تتعاقل فعند ذلك أكى تراجع. ألقى كتابه المشهور الذي سماه لله ثم للتاريخ تعريض. أنصف فيه وذكر جميع الأبوات التي يتأكد بها الراسبة. ولما طبع كتابه وفضههم عمدوا إليه وقتلوا غيره ولكن كتابه ترجع ترجم وطبع مرارا. ولا إذا ألون يكذبونه في كتابه فيقام له أليس لمن كذبه وارجعوا إلى كتبكم هذا هو كتب أجاكر الجزء والصفة من كل كتاب ينقل منه وإذا كان صادقا فإنكم تلعنون أولئك الذين كتبوا الان خميني الذي هذه كتبه يا ببائه الآن قبله المجلسي الذي له كتاب كبير اسمه بحار الأنوار 120 مجلدا. الآن الفليني الذي له هذا الكتاب المشهور الذي يسمونه الكافي والذي كذلك له كتب كثيرة فنقول إنكم اعتقد شفاركم اولا أننا تطعنون في القرآن، تطعنون في الصحابة، لما لم يجدوا في القرآن النصوص التي تقرأ لي، ولا تقرأ أهل البيت، قالوا لا بد أن ألا تقرأ عمر الأثنان حذفوا منه ما يدل على فضائل أهل البيت، يزعمون أن القرآن كانت آياته سبعة عشر ألف آية. وأنهم هذوا منهما ما بقي الا ستمائه زياده رد بعض الاخوان على هذا الذي يدعي. الذي يدعي انه حزب الله وبين ان الرافضه يطعنون في القران ونقل عن اسابرهم الذين ثبت ذلك عنهم ومن اخرهم عراقي مات في القرن الماضي قال له النوري الطبارسي له كتاب طبع عدة مرات اسمه فصل الخطار في إذبات تحريف كتاب رب الأرضى تحريف كتاب رب الأرضى يعني القرآن لفتقده من الأسابي ونقل عن مشايخه ونقل عن أسابرهم مما يدلع على نادي أكيدة راسخة ان هذا القران قد تولى الصحابه تصار به واتهم الصحابه ومنهم علي حيث انهم ابتسموا القرآن ثم ان متقدميهم سببوا ابا على ابو جافه محمد بن ابي بن الفسيح انه قال عندنا مصحف فاطمه مثل مصحفكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه حرف واحد من مصحفكم أي نحن غنيون عنكم عن مصحفكم أين هذا المصحف الذي إذا لذلت أرعاهم حقنا هكذا كذلك أيضا تفسيرهم الصحابة ما استثناء إلا عدد يسيرا يقولون إنه مرتد الذي كتب لنا يقول إنه في كتبكم أنه محمد يقول إنه يرد علي من أمة أناس أعرفهم يجب ما يبنؤون فلا يخلص علي إلا مثل الحمل فهؤلاء هم الصحابة الذين يبنؤون من الورود عليه ولا يخلص إلا قليل كل ما أجلته بأن الذين يدادون هم المرتدون ولا شخاصة من الصحابه بل الذين أرفضوا عنهم الذين كفروا ألم يقنع بذلك الدواء؟ فأنا في الحال أحد من جمله ما يكفرن به نسأل الله العظيم أن أقول الله من السلمان والله عالم صلى الله عليه وسلم. سورة المدرسي يقول ما رأيكم في من يهون من أم الراسره ويدعو يستقر معه؟ قد وقع هذا في وشط قرن النبي. وذلك لان الراهبه في العراق لما اشتهر امر الازهر في مصر كان اهل الازهر وأهل مصر كلهم سنه فالتحق كثير من الراهبه بالازهر واخذوا يجلسون مشايخ الازهر ثم قالوا نريد التقارب ما بيننا خلاف اننا نذهب كما أنكم نذهب سافعي فنحن أيضا نذهب جعفري وأخذوا يهوينا من أمرهم وانخدأ بهم كثير وألفوا واحد منهم ككتابا اسمه المراجعات مراجعات مكاتبات بينه وبين أمن لن يتمكن من أهل السنة وقد رد عليها ايضا الأرض المحقق انتبه لذلك عالما في نصر محب الدين الخطيب رحمه الله نظروا إليهم إننا يدعون إلى أننا نقرب منهم وأنهم لا يقربون منا هذا التقريب الذي يريدونه انما يريدون تقريبنا إليهم لا أنهم يقربون إلينا أبدا وكفى في ذلك رسالة فلألكم تراتمها الخطوط الأريضة هذه قبل أربعين سنة أو نفعه كان الظاهرة كلما حجوا يطبعون كتيبا أنه أشهر غركات صغيرة ويترجمونه بأربع لغات ويطلعون منه خمس وسبعين ألف ويفرقونه على إفجح مذهبنا كذا ومذهبنا كذا نحن الذين نحب أهل البيت ونحن الذين والي أهل البيت ونحن ونحن وهذه عقدتنا انتبه الإخوان في الرياض ولم يكن هناك ما يرد به عليهم إلا كتاب الخطوط العريضة تطبعوا منه كمية أنه عشرين ألفا وفرقوها على الفجاس في مكة وفي المدينة ولما رأوه إثارة حميتهم وعصبيتهم ورد عليه أحدهم برسالة من صغيرة أنوانها مع الخطيبه خطوطه الأريضة ولا ترى أن هذا عاجبا لكم أتكذبنا الذين ينقلون من كتبكم الكتبكم راحكم إنه ينقل من الصفات ويعجز فكيف مع ذلك لا تكرونه فالأصل أن الذين يدعون للتقريب هم مثل الذين يدعون للتساكل بهزمان أحب الدين أخطي أحصائف هناك يعني مجموعة من أسل عبر الإنترنت يعني الأخ عوف من العراق والأخ عمار العاني أيضا يدفون شيخ يعني كثير من أحواهر السنة في العراق ويقولون نرجو من الشيخ الدعاء لها للسم هنا للأشك كان في العراق فيهم سنة لأن العراق بلاد الخلافة العباسية وفيهم الأئمة الأئمة سفيان الثوري والإمام أحمد ولا يزالين سنة ولكن لا شك أن الرافضة نشطوا في هذه الأيام كانوا في زمن صدام مطمعين أكدت سمعهم لا يكبرون أليه يظهر شيء من شعاراتهم ولما جاء الأمريكان أثاره حيث أنه أنه يقضى على ملك صدام فنشرك بادر ثم انضموا مع الامريكان في قتال اهل السنه نعوذ بالله اذا نقول انهم اهل لأن يدعى لهم لانهم مستضعفون ومستذلون ولكن اذا توصموا بالله تعالى وتمسكوا بالشر فان الله تعالى ينصرهم وندعو لهم بان يعزهم اللهم اعزهم انصرهم على القوم الكافرين اللهم انا الله, على الله عليكم من عليكم الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ابو محمد طلحه بن, عب... بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن فين بن مره ابن سعد بن لؤي بن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كاب وأمه الصعبة بنت الحضرمي واخت علاء بن الحضرمي واسم الحضرمي عبد الله بن عباد بن أكبر بن عوف بن مالك بن عوي بن رجل بن إياد بن الصدق أسلمت أمه وتوفيت مسلمة اسلام قديم وشهد وما بعدها ولم يشهد بدرا كان بالشام في تجاره وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره وكان له من الولد محمد السجاد قتل معه وعمران أمهما حنه بنت جحش وموسى بن طلحة أمه خولة بنت القعقاع، بن نعبد بن زراء بن زرارة وياقوب وإسماعيل وإسحار وأمهم أم أبان بنت عثبة بن ربيعه وزكريا وعائشة أمهما أم كلثوم. بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم مجمعين وعيسى ويحيى أمهما سودا بنت عوثم المريه أم إسحاق بنت طلحة أمها أم الحارث بنت قسامة بن حنظله الطائية وأولاد طلحة أحد عشر وقيل ابنان آقران عثمان وصالح ولم يثبت ذلك وقتل طلحة سنة ست وثلاثين يوم الجمل وهو ابن كنتين وستين ابو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ابن خويلد بن اسد ابن عبد العز بن قصي بن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب وهو الاب القامس وامه صفيه بنت عبد المطلب عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وهاجرت في المدينة، هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، وهو أول من سل سيفه في سبيل الله عز وجل، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الولد. عبد الله وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة والمنذر وعروة وعاصم والمهاجم وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة أمهم اسماء أنت أبي بكر الصديق وخالد وأمر وحبيبة وسوده وهند امهم ام خالد أنت خالد بن سعيد بن عاص ومصعب وحمزه ورملة امهم الرباب بنت اونيفن الكلبية وعبيدة وجعفر وحفصه امهم زينب بنت بشر بن من بني قيس بن ثعلبه وزينب بنت, بنت الزبير امها ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيق وخديد بن الصغرى امها الجلال بنت قيس من بني اسد بن خزينه واولاد الزبير واحد وعشرون رجلا وامراه قتل يوم الجمل سنه سته وثلاثين وله سبع وستون او سته وستون ابو اسحاق سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه واسم ابي وقاص مالك بن اهي بن عبد المناف بن زهره بن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مره وامه حنه بنت سفيان بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف وأسلم قديما وكان يقول لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وكان رميه ذلك في جيش فيهم أبو سفيان لقوهم رابر في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وله من الولد محمد قتله الحجاج وعمر قتله المختار ابي عبيد وعمر ومصعد وروى عنهم الحديث وعمر وصالح وعائشة بن سعد مات بقصره في العقيق على عشرة أميال من المدينة وحمل على رقاب الرجال الى المدينة ثلاثة خمس وخمسين وهو ابن مضع وسبعين فكان آخر العشرة وفاة أبو الأعور سعيد بن زيد ابن عم بن رضي الله تعالى ابن نوفيل ابن عبد العز بن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي وأمه فاطمة بنت باجة ابن أمية ابن خويلد من بني ولايح. من خزاعه والرد عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتزوج أخته أم جميل بنت الخطاب أسلم قديما ولم يشهد بدرا وله من الولد عبد الله وكان شاهرا وقال الزبير بن بكار وولده قليل وليس بالمدينة منهم وتوفي سعيد بن زيد سنة إحدى وخمسين وسنه بضع وسبعون سنة ابو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف رضي الله تعالى ابن عبد بن الحارث بن زهره بن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مره وأمه الشفاء وقيل العنقاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهره وكانت مهاجره اسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة تبوك ومن ولده سالم الأكبر مات قبل الإسلام وأم قاسم وولدت في الجاهلية ومحمد وبه كان يكنى وولدت الإسلام وإبراهيم وحميد وإسماعيل أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيق بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف من المهاجرات المبايعات. وكل ولد عبد الرحمن منها وقد روي عنهم الحديث وعروة بن ابن عبد الرحمن قتل بإسريقيا وأمه نحيره بن ثهان بن قبيصه بن مسعود بن شابان وسالم الأصغر قتل بافريقيا وأمه سهلة بن سهيل بن عمر وهو أخو محمد بن أبي خليصة بن عسبة لأمه وعبد الله الأكبر وتلبى إفريقيا وأمه من بني من بني عبد الأشهل وأبو بكر ابن عبد الرحمن أبو سلمة الفقيه وهو عبد الله الأصغر وأمه ثمار انت الاصبغ الكلبية وهي اول كلبيه نتحها قرشي وعبد الرحمن بن عبد الرحمن ومصعب بن عبد الرحمن وكان على شرطة مروان بن الحكم بالمدينة مات بالمدينة ودفن بالبقية سنه اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان وصلى عليه عثمان وسنه ثنان وسبعون ربو عبيدة عامر بن عبد الله بن جراح رضي الله عنه ابن هلال بن اوهايد بن ضبة ابن الحارث بن فهر بن مالك وأمه أم غلم بنت جابر بن عبد العزر بن عامر بن عميرة ابن وديعه بن الحارث بن فهر وقيل أميمة بنت غن بن جابر بن عبد العزة يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك أسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المغفر وانتزعت ثنيتا فحسنتا فاه فقيل ما رؤي حكم قط أحسن من حكم أبي عبيدة فكان له من الولد يزيد وعمير وقد انقرض ولد أبي عبيدة فلم يعقب ومات بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة وقبره بغور بيسان بقريه عمتا وهو ابن ثمان وخمسين وصلى عليه معاذ بن جبل وقد قيل عمرو بن العاص وقد قتل ابو عبيده اباه يوم بدر كافرا وفيه انزل الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات سجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين ذكرنا عن تراجم الخلفاء الأربعة الطويلة توسع فيها لنا رحمهم الله ولكن دخل في بعضها شيء من الكذب أو المبالغة ونحو ذلك ذكرنا عنه عثمان رضي الله عنه نكم عليه السوار أنه قرب بعض أكالب منهم الحكم ابن أبي العاص وابنه مروان بن الحكم كان النبي صلى الله عليه وسلم أقد نفى الحكم إلى الطائف ولم استخلف عثمان فرأى أن له حق وأن له قرابه فلأجل ذلك أمره بأن يأتي إلى المدينة ولى ابنه مروان وله الكتابة فكان يكتب له هو الذي كتب الكتاب ختمه بختم عثمان مما كان سببا لأن سار عليه بعضهم واما الولايات الاخرى الكبيره فلم يوليها احد من اطالبه الا انه زاد في ولايه معاويه كان معاويه في عهد عمر وفي عهد ابي بكر كان في عهد ابي بكر يزيد ابن ابي سفيان حتى قتل وبعده جعل عمر اخاه معاويه مكانه ولما استولى عثمان أضاف اليه جميع ولايه الشام ومن حولها وصار كانه خليفه في ذلك المكان ولاجل ذلك صار محبوبا عند اهل الشام وبكل حال عثمان رضي الله عنه قد اجتهد ولم يهد عن سيرة الخلفاء الذين قبلهم أما علي رضي الله عنه فقد اتهم بأنه كما لأمع قتلت عثمان وحاشاه أن يكون كذلك ولكن عثمان منع أهل المدينة أن يقاتلوا معه وإلا فن له خدام وله أكالب من أفهم صدر إلى أن قتل رضي الله عنه. فكان بعض النقيمة يتهمنه بأنه أراد ما لا أفهمه. ذلك لم يسلم لهم قتلت عثمان وحصلت الوقائع التي حصل فيها هذا القتل الشبيه الظاهرة غلوا في علي لأنهم رأوا سيرته فيهم سيرة حسنة وأحبوه ثم زادوا في قدره إلى أن أجعلوا كالإله أو أتى النبي أو نحو ذلك ثم يعرف أن الغافظة كفروا لثلاثة في أمور الأول طعنهم بالقرآن لما لم يجدوا فيه ذكر آل البعث اتهموا الصحابة بأنهم أحدهم منه أكثر من الثلثين وكل هذا كذب الأمر الثاني أنهم يكفرون الصحابة إلا نفر قليل ويردون أحاديثهم فلا يقبلون من أحاديث الشيخين أبي بكر عمر وكذلك عثمان كذلك بقية العشرة وكذلك بقية الصحابة عندهم أنهم كفار ولأجل ذلك لا يقبلون أحاديثهم فكان من آثار تكفيرهم أن كفروا أهل السنة الذين يحبونهم فيكفرون جميع أهل السنة الذين يوالون الخلفاء ويؤالون الصحابة الأمر الثالث الغلو في ألي بحيث أنهم يدعونه من دون الله وبهذا صاروا من الكفار الذين يحكموا بكفرهم لأن ما كفر المسلمين فهو كافر وسميت لبعض الحاضرين شريطا سئل فيه قال السائل هل هل لأن أزوج سنيا عدلا أمينا أو أزوج شيئيا فاسقا عاصيا فقال إن السني وإن كان أمينا فإنه كافر وانه في النار ولو كان عابدا ولكان كان وأما الشيعي فإنه من أهل الجنة ولو كان فاسقا ولو كان عاصيا زوجا موليتك بشيعي فهكذا يعتقدون في أهل السنة والعياذ بالله يقول الآن نقرأ سيرة الخلفاء سورة الستة الباقين من الأشرة نظمهم ابن عبي داود في حائيته سعيد وسعد بن عوف طلحة وعامر في والزبير الممده هؤلاء يوم الستة أبدأ المؤلف أبي الذين قتلوا في وقعه الحرة وهم طالحة والزبير يكون يتطالها أبو محمد وطالحة من عباد الله ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن سايم بن مرة ابن كعب بن عيب الغالب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة مرة بن كعب فهو قرسي وتائمئا أن يجتمع مع أبي بكر في تاي أبي تائم بن مرة وأمه يقال لها الصعبة من في الحضرمي اختل ألا ابن الحضرمي القائد المشهور اسم الحضرمي عبد الله ابن عباد بن اكبر بن أو بن مالك العوية ابن خزرج بن إياد. ابن الصدر. امه من هذه الكبيلة قبيلة إياد مشهورة ما لهم ذكر وهم من الأنصار البني خزق الخزرج أسلمت أمه وتوفيت مثلما الطالحة أسلم قديما في مكة وشهد أهدا وما بعدها ولم يشهد بدرا ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر لانه إنما خرج يريد إيرا قريش فجمع الله بينه وبين عدوه طالحة كان البشار في تجارة في ذلك الوقت ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمة أعطاه سهمة من الغنائم وكتب له عجرا لأنه شاهدها